بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام راء <تصفيق> كتاب أنزلنا وإليك نتخرج الناس من الظلمات إلى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 عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال مبين مِن قَوْمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخُرِجْ قَوْمَكَ مِنْ أَغْرُو مَاتِ إلَنْ نُنُو لِوَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ الله في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجكم من آن فرعون يسومنكم سوء العذاب يسومنكم سوء العذاب ويزذبحون أبناءكم ويسبون وتحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لإن شكوتم لأزيدا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفر نا بما أرسلتم به، وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به، وإن لا في شك مما تدعوننا إليه.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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يحمد آباؤنا فأدونا بسلطان إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأديكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدا ولا نصبرن على ما أذيتما وعلى الله فن يتوكن المتوكلون وقال الذين كفوا لرسولهم لنخرجنكم أرذنا أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك نوالم ولا نسكن وإنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبال عنيد من وراء هنام ويسقى مما إن صزيد يتجره ولا يكاد يسيره ويحديه الموت من كل مكان وما هو بمن وَمَا وَرَائِيَ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَحْمَانٌ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذانك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ شَأْنَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَجُوا لِلَّي جَمِيعًا فَقَالُوا ضَعْفَاءُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا إِنَّ كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا عن نام عذاب الله من شيء قَالُوا لَهُ ذَنَّ اللَّهُ لَهُ دِينَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا صبرنا ما لنا من محير، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنور وَمَا أَنفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنّ الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهاو خالدين فيها بإذن رب تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤدي أكلها كل حين بإذن ربها ويظهر أقرب الله الأمثال من ماسل عن لهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواء انما يسلونها وبسلقرار وان قل لله ان ذا الذي يضل عن سبيله قلت مدعوا فان ماصيركم إلى النار؟ قل لعبادك الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوم فقوم ما رزقناهم سرا وعلانية من قَفْلِ أَيَّذِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَان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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا لَهُ فِيهِ فِتَنٌّ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الإنسان لونوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمدا واجنبني وبني أن نعلم وَدَلَّ الْأَسْنَامَ رَبِّي إِنَّهُ مَا أَضَلَّ نَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ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 ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفداء من الدماس تهوي إليهم ورزقهم من الثمار ورزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نخلي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ونا في السماء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 سبنا الله غافلا عن ما يحمله عليهم إنما يؤخرون يوم تشخص فيه الأبصار. مهضعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليم طرقهم وأفئدهم هوى وأفئدهم هوى وأنذر الناس يومئ Mulai menghukum, maka mereka berkata: "Yang tidak beriman adalah orang-orang بِن نُجِب دَعْوَتَكَ وَنَتْبَعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاهِنِ الَّذينَ وَنَمُوا أَفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَظَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَانَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ مَكْرُوهًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَجُولَ مِنْهُمُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 ليجز الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا قول للناس وليزرؤ ولين يعلم أنما هو إله واحد ولين ذكره الألباب.